بئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة يوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائر وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون منها دون الله من شيء إلا لما جاء أمر ربك. وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمه إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع لهم وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجن معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذي شَقَوْا فِى النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ خالدين خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ وأما الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالدين فيها ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض إلا, إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزون فلا تكن في مريئه ويعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير من لقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منه مريب فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا هو بما تعملون بصير ولا تنكنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا ما وما لكم من دون الله من